أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وحد الله حقا هو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماوات جَعَلنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فاأوني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد اتينا لقمان الحكمة ان اشكر لله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 اِن تكن مِثقال حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ فَتَكُونُ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إن الله لطيف خبير يا بنيا قم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خذك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا كل مختال فخور وقصد في مشيك ورضض من صوتك ان انكر الاصواتنا صوت الحمير